لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ذِي الْبَيَانِ فِيمَا كُنْتَ تُرَاءً فَمَا مَعَهُمْ إِلَّا شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من وَيُنَزِّينُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ آيَةً مَرْجِعًا نَقِيدُرْ إِن تِجْمَنُ نُبُوًّا وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم कहां कहीं وَآتَيْنَا الْغُولَ جِيلًا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبِعُوا الظُّرَا فَتَنًا nana a man mingom a jeronggo ka min fa نورا تمشونه في شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من أشاء والله ذو الفضل